قالوا وما يرذى بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشرون وما انا الذي صار دي مؤمنين ان انا الا نذير أن تنتهي يا نوث لتكونن من المرهوبين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين إِنَّهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَاهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَفَوْهُ مُرُودٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ إِن نَّلْكُم مَّعْسُولٌ أَمِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 أعطف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من